بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولن ردوا لآبلا وقانون وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ بَلْ كُنْ عَذَابًا بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ <تصفيق> مَاذَا قَصِيرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا a <laughs>